صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قلنا للملاك ك تسلو لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدول لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى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 فأكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربّه فغوى ثم جتا بها ربّه فتاز عليه وهداه قاله بطعمها جميع بعضكم لبعض عدو فإنما يأتينكم من هدى فمن يتبع هداي فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى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 إن في ذلك إن في ذلك لا آيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى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 بَعْذَابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْنَّ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَنَخْزَ قُلْ كُنْ 119. فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى